الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه الماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا قد بدأنا تدريس كتاب الطهارة من صحيح البخاري الذي ابتدأه بكتاب الوضوء وكان آخر ما وقفنا عليه هو الحديث الثالث باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقن وهو حديث عبد الله بن يزيد وكنا قد بدأنا شرحه فان شاء الله نلقي عليه بعض الاضاءات السريعة وننتقل إلى الحديث الذي بعده اقرأ يا رضحي. قال المصنف يرحمه الله حديث عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد الخنصري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أهم فوائد هذا الحديث بعد أن تحدثنا عن الترجمة يعني الترجمة هي قلنا عنوان الباب أهم ما في هذا الحديث اولا أن المعتبر في الطهارة في الحدث هو الحواس وليس الإحساس هذه الفائده الأولى أن المعتبر شرعا الحواس وليس مجرد الاحساس النقطة الثانية الفائدة الثانية صحة صلاة من لم يتيقن الحدث صحة صلاة من لم يتيقن الحدث فالحدث لا ينثلث صاحبه عن الصلاة ويقطعها ولا ينتقض ولا الوضوء إلا إذا تيقن أما الحديث كان واضحا حيث قال يخيل إليه تأمل هذا اللفظ يخيل والخيال فريد من الظن ظن أنه أحدث أو شك أنه أحدث فهذا لا عبرة به هذه الفائدة الكم الثاني كلنا الأولى المعتبر الحواس للإحساس والثانية صحة صلاة من لم يتيقن الحدث الفائدة الثالثة الأصل بقاء الأشياء على أصولها فعند الشك بأن حدثا قد حصل الأصل عدمه يعني تطرح هذا الشك وتعتبر نفسك طاهره رابعا هذا يدخل لكل من توضأ بدأ الصلاة أو لم يبدأ خلافاً, على خلافاً, بق... خلافا للمالكية الذين قيدوا هذا بأنه يكون في الصلاة فقط وأخذ المالكيه بظاهر النص يدل أنهم لم يأخذوا بروح النص وروح النص المراد هنا التخفيف ورفع الحرج يعني أصل المراد على الناس دفع الحرج ورفعوا عنه ولكنه ذكر الصلاة لانها الاهم ولانها الاغلب عرفتوا هذه النقطه واضحه اذا عندنا في حديث عبد الله بن يزيد كم فائده اربع ايام كل واحد يذكر فائده المعتبر في الحدث الحواس يسمع حاسه من الحواس يجد ان يشتنى هذه حس حسنا مجرد أنك أحسست بشيء يتحرك في بطنك أو كأن شيء خرج لا عبرتاء له نعم صحة صلاة من لم يتيقن الحدث صحيح المعتبر بقاء الأشياء على أصولها بقاء الشيء على ما كان عليه وهذا يسمى بالاستصحاب أو هو ضرب من ضروب الاستصحاب ورابعا هذا هذا القول بأنه هو على طهارته باق يتناول من كان في صلاه ومن توضا او قبل ان يصلي مثلا الشخص توضا وجاء ينتظر الصلاه وجالس في الصف الاول احس بان ريحا قد خرجت منه ماذا يفعل عند المالكيه يتوضا ولكن الصواب ان الامر افضل القصد منه التخفيف على الناس فروح النصي التخفيف ولذلك لا نأخذ بروح النصي ولا نقف على ظاهره ونقول لا ينصرف ولا ينفتل من مكانه ويبقى حتى تقام الصلاة وصلاته صحيح إن شاء الله واضح؟ طيب اقرأ الحديث الذي بعده والحديث التي بعدها باب التخفيف في الوضوء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ وربما قال الطجع حتى نفق ثم قام فصلى طيب نأخذ بهذا الحديث الأولى حديث عبد الله بن عباس ابن عباس معروف لديكم عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في الشعب لما خُص الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في شعب أبي طالب ولد في الشعب وولد قبل الهجرة بثلاث سنوات ولد قبل الهجرة بكم؟ بثلاث سنوات وسبحان الله ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كم ثلاثة عشر سنة لانه ولد قبل الهجره بثلاثه سنوات ورسله توفي عليه الصلاه والسلام في السنه العاشره من الهجره ثلاث سنوات زائد عشر كم أه؟ ايوه لان ابن عباس قال ان بسبب ما كان قد ناهز الحلم او اقترب منه عليه الصلاه والسلام اذن هذا عبد الله بن عباس كان كما قال الذهبي عنه وسيما رضي الله تعالى عنه وكان كامل العقل كما سوف يمر علينا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له دعا له بالخير ودعا له ب... ب... ب... بالفقه في الدين لما جهز للرسول عليه الصلاة والسلام ماء طهارته عليه الصلاه والسلام قدم له الركوى أو الإبريق او كذا وجهز له فجاء من صلى الله عليه وسلم وقال من أعد هذا حديث البخاري في كتاب الوضوء فقال انا قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل وقد جاهد ابن عباس في إفريقيا حيث أنه كان من جملة من كان مع عبد الله بن أبي السرح في فتوح إفريقيا وشمالها كان من جملة من هم يعني معه وهو ابن خالي خالد بن الوليد يعني ابن عباس رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه أبناء خالة فأم خالي عزة بنت الحارث وأم ام عباس أم الفضل بنت الحارث وكذلك أم, الحا أم الفضل وعزة بنت الحارث أخوات ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج الرسول عليه الصلاة والسلام فكما أن ميمونة خالة ابن عباس أيضا هي خالة من خالد بن, خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين وكان ابن عباس مما عرف عنه أنه شغوفا بالعلم حتى مما يُعكى وأرجو أن تستفيد من, من هذه القصة أن رجل من الأنصار أو شاب من الأنصار في سنة بن عباس قادر بن عباس هلما نسأل عن الفقه والدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد الكبار فقال له الأنصار أو تظن يا عبد الله أن الناس يسألونك ويستفتونك في أمور دينهم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وافرون الصحابة كلهم موجودين كبار الصحابة موجودين قال ابن عباس فكنت أسأل عن المسألة الواحدة ثلاثين صحابية يسأل عن المسألة الواحدة ثلاثين صحابيا قال ولما ماتوا جميعا قال ابن عباس كان وكتب صغير وكبر قال صار الفقه كله إلي قال فكان الأنصار يمر علي ويجدني أجلس أدرس وأعلم الناس وفتيهم يقول والله لقد كان ابن عباس أعقل مني لأنه ما تعلم شيء قال والله ممكن أن أصبح عالم وجهابذه العلماء والصحابة وكبارهم أحياء لكن ابن عباس تعلم علم الصحابة ولما ماتوا الصحابة صار هو العالم الأوحد رضي الله تعالى عنه أنه قال أن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ نفخ دلالة يعني الشخير دلالة على أنه قد تمكن النوم منه ثم فلّ ولن يتوضع وال وال والحديث يعني إشكاله المشكلة هل, هل النوم ناقض للوضوء أم أنه ليس بناقض للوضوء النوم ناقض للوضوء أم أنه ليس بناقض للوضوء النوم التقيم نعم النوم ليس بحدث كما قال الشيخ لسان 200 ولكنه مظنه الحدث لقوله عليه الصلاة والسلام وكاء, وكاء العين السهل يعني الإنسان إذا نام لا يدري أحدث أو لم يحدث ولذلك كان مظنه ولذلك قيد العلماء وهو الراجح أن النوم الثقيل أو الذي فيه الطجاع هو الذي ناقضه لشنو ولكن الاشكال أن هذا النوم نوم ثقيل، يعني هذا ليس بحل خلاف عند العلماء أنه ينقض وإن كان من العلماء كما سوف نذكر في التفصيل عندما نأتي عن, عن الحديث عن النوم هل هو حدث هو ناقض أم لا من العلماء من يرى أن النوم مجرد النوم ناقض للوضوء مجرد أن هذا ينفض الوضوء أو يلتقض به الوضوء لكن الإشكال في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ ثم صلى يعني حتى هذا هذا النوم ثقيل نعم طيب نفسا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لكن القاعدة الأصولية تقول الخصائص لا تثبت بالإحتمال الخصائص لا بد لها من دليل اين الدليل تنام ينام قلبي ولا تنام شنو ولا تنام عيني حتى أن من, من شراح البخاري كابن المنير الزين بن المنير كان يقول رسول الله تعالى يقول أن رؤيا الأنبياء حق في النوم نبني على خصوصيتهم في النوم إذن نقول نومه عليه الصلاة والسلام ليس كنوم غيره ولذلك أورب البخاري التخفيف في الوضوء طيب ما علاقة الترجمة بهذا ال ال الحديث ما هي علاقة الترجمة بهذا الحديث علاقة أن المسلم نام متوضئا ونام حتى نسخ ونام نتجعا بالدلالة على أنه نام نوما ممكنا وبالرغم من ذلك هو عليه الصلاة والسلام قام وصلى دل على أنه أراد أن يخفف في قضية الوضوء هذا هو الشاهد من هذا الحديث طيب فتح الحديث اللي بعده عن مزامة بن زيد رضي الله عنهما قال دفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفته حتى إذا كان بالشعب نزل بالشعب فبال ثم توضأ ولم يصبغ الوضوء. فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفه نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم اناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما هذا الحديث فيه وضوح على تخفيف الوضوء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتان المرة الأولى في طريقه إلى مزدلفة وهو بين الشعب أو بين الشعب وهو وهي الطرق التي بين جبلين بالشعب الشعب الطريق الذي بين جبلين الشعب هو الطريق الذي بين جبلين فتوضع وضوءا عاديا ليس فيه إسباغ على عادته عليه الصلاة والسلام التخفيف هنا نرجع إلى الباب الباب عنوانه باب التخفيف. التخفيف شنو في الوضوء فالتخفيف يراد به امران التخفيف في العدد لانه يغسل الوجه ثلاثا فخفف فغسلها اقل ويغسل اليدين الى المرفقين ثلاثا فغسلها اقل وهكذا فالتخفيف اما يراد به التخفيف في العدد او التخفيف في الدلك والتخفيف في الدلك مراد أيضا يعني أنه رش الماء كما سوف يأتي في الحديث الذي بعده حتى غسل الماء غسل قدميه بالرش برش الماء لأن الغسل لا يعني الإثالة الغسل معه دلك عرفت؟ الغسل غير الإثالة عرفتوا؟ إذن هذا هو التخفيف طيب الحديث عن اسامه بن زيد وهو أسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في آية الأحزاب فلما قضى زيد منها وضرى زوجناكها فزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد زوجه سلم بإحدى مواليه وهي ام ايمن بركه الحبشيه وهي ام اسامه يعني ام ايمن الحبشيه رضي الله تعالى عنها هي ام من؟ ام اسامه ولكن لو لم يكن لم تكنى به انما كني يدمن بايمن لانه الاكبر وان كان اسامه الاشرف صح لو صح صح لو صح تعرفون ايمن أم تعرفون اسامه بن زيد اسامه هو المشهور والاشهر ولكن كنيته ب... بايمن رضي الله عن الصحابه أجمعين واسامه والده زيد كان شديد البياض وامه شديدة السواد لانها من الحبشه فكان لونه كلونها وكان بعض اهل النفاق كانه يطعن في نسب اسامه ولذلك جاء في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام في المناقب لما جاء رجل يعرف القافه القافه معناها الشبه فراى قدم زيت وقدم أسامة واللون يختلف فقال هذه الاقدام بعضها من بعض ففرح النبي عليه الصلاه والسلام لذلك لانه يعني ثبت أن, ان اسامه ابن من ابن زيد وكان هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب قال عنه كان شاطرا سبحان الله قال وكان أسامة بن زيد شاطرا شاطر واحد شاطر الواحد هذه كثير من الناس يقال عنه مشطار ولكنهم ليسوا بشطار فكان شاطرا وكان شجاعا حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعطيه في النفقة أكثر من ابن عمر من عبد الله فاحتج عبد الله بن عمر وقال تعطي أسامة نديبي أكثر مني قال لأن أباه, لأن أباه كان يحبه رسول الله أكثر من أبيك ولأنه كان يحبه رسول الله أكثر منك بل ورد في فضائل أسامة بن زيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لقي أسامة إلا وقال السلام على أميري السلام عليك أيها الأمير فقال له بعض الناس أنت الأمير قال هذا مات هذا يوم مات رسول الله مات وهو أميري لامرئذ تمره على جيش فيه ابي بكر وفيه عمر ولما مات رسول الله أنفذ ابو بكر الجيش واعتبر بالخلافة واعتذر لعمر رضي الله تعالى عنه وكان اسامه في الثامنه عشر من عمره فاعتذر أو استماح ابو بكر رضي الله عنه اسامه في ان يخلف عمر ليعاونه فاجن لكم كان يقول السلام عليك أيها الأمير ولما سئل قال لأن يوم أمات مات اسامه امير فكان يسلم عليه بلقب الأمير وجاء اسامه هو قفل على دخل بيته وفي, وفي أنفه مخاط كثائر أطفال فأخذه النبي ليمسع عنه فقالت له عائشة دعني امسح عنه يا رسول الله قال يا عائشة أحبيه يا عائشة أحبيه لذلك كان يسمى بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم آه قوله آه دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفته وهذا صحيح لأن من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يردفهم يوم عرف يوم أن دفع من من عرفته إلى مزدلفة كان منهم أسامة بن زيد هو من الذين رووا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالشعب أي ببعض الطريق الضيق نزل للشعب فبال عليه الصلاة والسلام ثم توضأ والشاهد من التخفيث قال ولم يسبغ الوضوء حديث ابن عباس لم يتوضأ نام ولم يتوضأ وحديث أسامه أنه لم يسبغ الوضوء فلم يسبغ الوضوء إن وهذه نقطة في غاية الأهمية لم يسبغ الوضوء إن تخفيف الدلك أو تقليل شنو أو تقليل شنو أو تقليل عدد كما استثناء فقلت من القائل أسامة رضي الله عنه الصلاة والصلاة نصبت الظاهر انها مصوبة إما على حذف اتريد الصلاة أو على الإغراء الإغراء يعني الصلاة الصلاة معناها شنو اغريك بشنو أغريك, اغريك لتصلي عرفت فاما انها نصبت على الاغراء واما انها نصبت على شنو على حذف الفاعل اتريد الصلاة اتريد الصلاة أتريد الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة, الصلاة امامك ما معنى الصلاه امامك اي سوف نصلي جمعا لما نصل مزدلفه لان امام عرف شنو مزدلفه وكأن اسامه يريد ان يصلي المغرب في عرفه لانه لم يكن يدري ان الصلاه في مزدلفه لان هذا الحديث الذي اثبت ان الصلاه في مزدلفه نفك نفك من مناسك شنو من مناسك الحج فركب هو الرسول عليه الصلاه والسلام فلما جاء المزدلفة نزل فتوبأ فأصبغ الوضوء فأصبغ يعني أصبغ أصبغ الوضوء وإصبغ الوضوء كما سوف آه يمر علينا هو تمامه وإكماله مثلا يقول تعالى هو الذي أصبغ عليكم نعمه أسبغ يعني أتمها وأكملها ويقال درع سابغ لما أصدرنا مسلم أتصلي المرأة أتصلي المرأة في الثوب الواحد قال إذا كان الدرع سابغا سابغ يعني شنو يغطي والدرع السابغ في الحرب والذي يغطي البدن فلا يصل إليه السلاح كوي. نعم ولذلك هذا معنى ولم يسبغ في الأول وأصبغ في شنو في الوضع الثاني وفي هذا دليل ينبغي أن نتكلم إذن عن الفوائد مرتبة حتى تستفيدوا أيها الإخوة نبدأ من الأول قلنا الفائدة الأولى أن التخفيف إما في العدد وإما في وإما في الدلو واحد اثنين قلنا آه من الفوائد أم صلاه على النصب بطريقه ان, أن الصلاه منصوبه اما على انها اما بفعل محذوف تقديره تريد الصلاتة. أتريد الصلاه أو أنها او انها على إغراء الصلاه الصلاه ثالثا ماذا قلنا ان الصلاه في نسب نسب وان اسامه لم يكن يدري لانه شرع بعد هذا يعني في في هذه الحجه جاء تشريع الحج بكل تفاصيله وأحكامه طيب نعم أها. رابعا إسباء الصلاة وهذا أمر مهم أن الوضوء لا يشترط له الصلاة الوضوء لا لا لا الصلاة طيب وضع النبي صلى ولا يصلي وسلم ولم وضوء الأول إنما كان وضوءه الأول وضوء شنو وضوء طهارة وكمال وضوء طهارة واشنو؟ وكمال نعم هذه الفائدة نعيدك الرابعة نعيدها أنه ليس بالضروري لكل من توضى أن يصلي فقد يتوضى الإنسان لغير صلاة مثال من توضى لينام ولا ما تتوضى قبل النوم تفضل ما تتوضى أن السنة توضى من السنة قبل النوم ليس بالضروري أن يصلي إنما لينام على طهارة لأن من توضأ ونام فكلما تقلب الليل على فراشه بات في شعاره أي في داخل ثيابه معه ملك يقول له اللهم اغفر له حتى يصبح معناها إنسان يتوبأ لماذا هنا لماذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام لكمال شنو لكمال الصهارة فالوضوء لكمال الصهارة ودوامها هذا مشروع أم لا غير مشروع لماذا قلنا مشروع لان بعض المالكيه يقولون لا يتوضا الا للصلاه لا يتوضا إلا شنو إلا للصلاه وهذا مردود عليهم بهذا الحديث عرفتم طيب قال فاسبغ الوضوء هذا وضوء الصلاه لي. لذلك اسمله اما الوضوء الاول بال عليه الصلاه والسلام واذا المسافة الى مزدلفه حتى يتوضا ثانيه وحتى لا في سي... عرفه فيفوت الوقت ويؤخر الناس توضى وضوءا شنو سريعا ليس في إسباق وهذا جائز أن الوضوء ال... طيب الوضوء الوضوء الخفيف يجزي للصلاة ام لا يجزي الوضوء الخفيف يجزي أو لا يجزي يجزي طالما أنه سمي شنو وضوءا سرعا لكنه الأكمل للصلاة للإسباق هذا الأكمل والأفضل طيب ثم أقيمت الصلاة بعد أن أجبغ وضوءه عليه الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما وهذا الحديث حديث, حديث عجيب هذا الحديث حديث عجيب فيه أن الجمع بمسطرفة جمع تأخير للمغرب والعشاء وأنه لا يتنفل في مذلفة لأنه قال ولم يصلي بينهما وفي رواية جابر أيضا من الذين روى حاجة نبي سلم أنه لم يصلي بعدها أنه في مذلفة لم يصلي يعني بعدها واضح؟ طيب الحديث الذي, الحديث الذي بعده باب غسل الوجه بليدين من غرفة واحدة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا الحمد لله رب العالمين ان منالك الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون السنة وينقلون إلينا وينقلون لنا أفعاله وهذه التي بنى عليها العلماء الأحكام يا إخوان الأحكام في الشرع مبنية على أدلة وأدلة الأحكام إما قران وإما وإما سنة ولذلك يعني أحسن الحافظ الحجر لما كتب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وكتب كذلك المقدسي الحافظ عبد الغني المقدسي كتابه عمد الأحكام يأتي بأدلة الأحكام كهذه الأحاديث العظيمة المتينة. قال ابن عباس عن النبي صلى أنه توضأ، أو هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني توضأ ابن عباس وقال أن النبي صلى هكذا شنو؟ آه نعم يعني رأيته يتوضى هكذا طيب أنه توضأ فغسل أول نقطة سوف نقف عندها مع الفاء أحكام الفاء ما تستغربوا الفاء عند أحكام اكتب أحكام الفاء نعم التعقيب والترتيب. لا أنا أود أن أتكلم عن, عن, عن الفاء كلام مفصل لأن الفاء المذكور هنا عندها دلالة كبيرة كبيرة جدا هذه الفاء اصلا الفاء اولا تذكر للعطف تذكر الفاء لشنو للعطف العطف المعنوي كقولك قام زيد فعم عطف معنوي وقد يكون هنالك فاء التفصيل كهذه الفاء هذه الفاء تسمى فاء شنو التفصيل وهي الفاء التي تأتي بعد المجمل الفاء التي تأتي بعد المجمل يعني أنت تقول كلام عام ثم تبدأ تفصل هذا الكلام فيقال الفاء للتفصيل بعد شنو بعد إجمال كيف هذا الكلام؟ مثلاً تقول فلان خطب هذا كلام عام فصل فأوجز ما تقول وأوجز تقول شنو شنو فأوجز في القرآن هذا في القرآن موجود ولا موجود هذه الفا مثلا أعطيك مثال فأذل الشيطان كيف أذل ما تفصلوا زنة الشيطان لهما فأخرجهما فالفاة أخرجهما بالتفصيل فأخرجهما مما كان فيه فانتقمنا منهم كيف انتقم الله منهم فأغرقناهم الفات أغرقناهم فأشنو فأتفصيل الفهنا فأشنو تفصيل فوضعت هذا الكلام عام فغسل ليدل على أن التفصيل وضوئه كان بهذا فغسل عرفتم؟ عرفتم مم. أن الفاغونة لشنو للتفصيل مثال من القرآن أيضا نعم إذا قم لا أيها نعم فاغسلوا فاغسلوا الفاغونة لشنو للتفصيل أو بلي... فيها ذكر تفصيل ومن ذلك أيضا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ماذا ما, ما, ما هو الأكبر التفصيل لا ما, ما أرنا فقالوا فقالوا ف فالفدي مهمة جدا فقالوا أرنا الله جاء طلبهم للرؤية هو أكبر هو الأكبر المعنى في الآية وقد تجد الفاء للسبب فوكده موسى فقضى قضى عليه بشنو للوجزة يعني كان سببا سبب موته والقضاء عليه شنو وكذب. هل الفاء تفيد الترتيب هل الفاء تفيد الترتيب الفاء لا تفيد الترتيب على الاطلاق الفاء لا تفيد الترتيب من ذلك خلاف كبير عند الاصوليين أن الفاء لا تفيد الترتيب الا إذا كان هنالك قرينه على ان هذا الأمر معنويا اتى عقبا أفاد التعقيب مثال مثال ذلك لا. نعم انظر لهذا المثال وكم من قرية اهلكناها فجاءها هنا ليست للترتيب فجاءها بأسنا لان البأس قبل شنو ايهما اولى الاهلاك ام ام ام ام ام جاء البأس جاء الباس فاهلكوا لكن القران ذلك وكم من قريه اهلكناها فجاءها لو قلنا انهم جاءهم الباس بعد ان هلكوا ما كان للباس من فائده ولكن جاءهم الباس اولا ثم بعد ذلك جاءهم الاهلاك فقدم الاهلاك الذي هو متاخر على الباس الذي هو متقدم فالفعل لم تفد شنو لم تفد الترتيب ماذا افادت السبب وقد التفصيل برضو أهلكناهم بشنو؟ بالبأس تفصيله إهلاكهم بشنو؟ بالبأس واضح أو هذا كلام واضح؟ طيب فغسل وجهه طيب أين غسل أو أين غسل اليديني؟ والمضمضة والاستنشاق والاستنثاثة نعم، طيب وووسط اليد اليدين أوله، نعم، أنا أريد إجابة علمية. قال أيها ولدي، نعم، نعم، فرق شو؟ هذه يعني فرائض الوضوء صح اما التي لم تذكر كأنه قصر كان ابن عباس قصر على شنو على فرائض الوضوء هذا صحيح لكن الاصح من هذا ان نقول كالاتي وردت هذه الاشياء في حديث اخر وانما اراد ابن عباس أن يركز ليسهل الفهم على على فرائض الوضوء كما ذكر الابن المبارك عرفتم يعني هو ركز على فرائض الوضوء هذا لا يعني أن أنه, أنه تلبس وترك اليدين وترك الفم وترك لا إنما قصرت الرواية على إظهار ما هو أهم من أجل التعليم أولا متى تقول لناس فرائض الدرس الأول فرائض الوضوء تقول الفرائض الدرس الثاني سن الوضوء ليس بالضروري أن يكون ما قيل في الدرس الأول هو حصرا إنما هو حديث عن فرائض الوضوء وعن الأهم في الوضوء طيب فغسل وجهه فأخذ غرفة من يده الأخرى فغسل بهما وجهه هذا كلام جدا هذا فيه وقفة لابد أن نعم نعم أخذ غرفة من ماء فت... فلأ ت الأول أخذ مضم الغرفة أغ... من ماء فتمضمض واستنشق صحيح صحيح ثم أخذ غرفة من ماء الشاهدون فجعل بها هكذا إلى إلى وتي يعني أخذ بغرفة واحدة وأنا أرجعكم إلى إلى الطيبان يعني شكك بعض الناس قال البخاري قال غسل الوتي بليديني والسلوتي بشنو؟ ها؟ باليدين وهنا قال أخذ غرفة مما فجعل هكذا قال إلى يده الأخرى فغسل بهما إذن الغرفة بيد واحدة أم بيدين؟ بيد واحدة ولكن البخاري ترجمته صحيحه لأنه غسلوتي به بيدين لأنه أخذ بيده ولكن لما جاء يغسل غسل بشنو بيديه معا وهنا ثلاثة صور أو ثلاثة صور الصورة الأولى أن يغسل بيديه واحدة دون أن يدخل اليد الأخرى وهذا سنة والصورة الثانية أن يأخذ بيده واحدة الماء ولكن أن يغسل لما يغسل ويأتي بالماء إلى الوصل أن يغسل بيديه معا وهذا الذي ورد في روايتي آه... ابن عباس هذه والصورة الثالثة أن يدخل يديه معاً يخرج الماء وأيغسل بهما وهذا عند الجمهور هو المستحب لماذا لأن الإسقاط مستحب فكذلك أخذ الماء باليدين معا مستحب ولكن الثلاث صور كلها سنة لأن في بعض الروايات أنه أخذ فيشون أبي داود أنه أخذ بيد واحدة وغسل بها دون ان يدخل يده الاخرى سنة ولا ما سنة جائز لما جائز جائز ثالثه ان ياخذ الغرفه بيد واحده كما في حديث النعابات ولكن اذا غسل ان يغسل باليدين معا والثالثه ان ياخذ الماء باليدين معا وهذا اكمل وافضل لغسل شنو الوجه فيغسل وجهه بيديه معا طيب اهم مسائل فقهيه أن إدخال اليد في الماء لا ينجس أو لا يرجس الماء وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب وأن الماء المستعمل لا يفقد طهوريته الماء المستعمل لا يفقد طهارته بدليل أنه إذا أدخل يديه أو يده في الإناء وأخرجها سوف يدخل ثانية ليوصل عطوا آخر ثم يدخل ثانية ليقتل عضوا ثالثة عرفتك فإذن كلما أدخل صار الماء مستعملا ولكن الماء المستعمل حكمه الطهارة وأنه ليس كما قال بعض الفقهاء أنه طاهر ولكن ليس بمطهر الصلاب أنه شنو؟ طاهر واشنو ومطهر عرفتم فيه فائدة الماء الـ الـ الـ المستعمل طيب الباب يقول باب غسط الوشي باليدين من غرفة واحدة من غرفة واحدة طيب ما المراد هنا ما المراد بغرفة واحدة ما المراد بغرفة واحدة يعني أن يغسل أن يغسل وجهه. مرة واحدة، نعم، بإما أن إما أن يدخل يعني يدخل في الإناء ويقتلها كذا بيده مرة، أو أن يأخذ بيده واحدة ثم ينسحب بيده يقتل بيديه كما ورد في هذه الرواية والرواية الأولى المره الواحدة في عند من؟ عند أبي داود. ال الصورة الثالثة أي يدخل يديه مع في, في الإناء وأن يقتل بهما وجهه، وهذه في مسلم. وهذا فيه إذبار للال الوضوء طيب ما معنى من غرفة واحدة قلنا المراد بالغرفة الواحدة أن يغسل شنو مرة واحدة صديق حسن خان رحمه الله له رأي وذلك في كتابه القيم السراج الوهاج في شرح صحيح في شرح مصاليب الصحيح من حجتك ذكر صديق رحمه الله تعالى أن غصد الوجه ثلاثا تعين لضعف حديث الفضل بن عباس بجواز غصد الوجه, الوجه مرة واحدة ولكن مردود عليه في حديث فتأتي في البخاري أنه يجوز أن تغسل الوجه كم؟ مرة شنو؟ مرة واحدة طيب دعونا نبدأ بالحديث عن الفوائد ماذا كتبتم؟ ما كتبتم من الفوائد؟ يلا سرعة تحركوا نعم؟ الأحكام احكام نعم ثانيا الماء المستعمل ما يفقد طهوريته صحيح لا أيوة لا ينجسه ولان الماء لا ينجس صور بواسطه الوجه ثلاثه ومراد البخاري من قوله بواسطه الوجه باليدين لا يعني ادخال اليدين معه لان اورد حديث ادخال شنو واحده، ولكن يراد استعمال اليدين في الغسل بعد أن يخرج الماء بيد بيد من غرفة واحدة. طيب؟ قال ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى. ولم يتحدث هنا ابن عباس عن العدد كم مرة أو لم لم تأتي رؤية كم عدد ليه لأننا قلنا من البداية أن ابن عباس مركز على شنو على الفرائض مركز على شنو على الفرائض ثم أخذ غرفة من ماء فغسل ثم مسح برأسه ثم مسح بشنو برأسه والباء هنا للإلصاق وليس للطبعير الباء للإلصاق يعني ذلك إلصاقا ثم أخذ غرفة من ماء فغش على رجله اليمنى وهذا فيه إشكال أنه في كل الأشياء كان في اليدين غسل وفي الوجه غسل لكن رش رش حتى غسلها يعني كثرته يعني الماء على القدم جعل الأمر وصل إلى درجته إلى درجة أنها غسلت ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا هذه العبارة الأخيرة فيها فائدة تربوية أن ابن عباس لم يقل توضأت مثله قال هكذا رأيته لأن مماثله النبي عليه الصلاة والسلام صعبة دائما نشوف بتجد هذه العبارة كل الصحابة الذين رووا وضوءاً لسلم لما توضأوا قالوا هاتلا رأيناه يتوضأ ولم يقول توضأ ولم يقول توضأنا نحن مثله أو قالوا نحوا مما توضأ او قريبا مما توضأ وهذا من ورعهم وأدبهم هذه فيها فائدة شنو فائدة تربوية طيب مع ختام هذا الحديث أود أن أناقش أمور متعلقة بالوجه لأنه غسل أو غسل الوجه الوجه كلما واجه من الأمام يعتبر وجه لذلك النحية داخلة في الوجه والتفصيل الفقهي هذا الكلام مهم اكتبوه التفصيل الفقهي في غسل, في غسل الوجه إذا كانت النحية خفيفة فإنها جزء من الوجه لا بد من تخليلها أما إذا كانت كثة فتغسل من واجهتها الواجهة فقط ولا يخلل فيها الماء لماذا؟ لأن اللحية وإن وصلت إلى الصدر ما واجهة يسمى شنو؟ وجه الوجه ما كان شنو؟ مواجهة عرفت؟ تقول لك واجهته والمواجهة عرفت؟ المواجهه معناه أتاهم من شنو؟ من وجهه فإذا من أحكام غسل الوجه إذا كانت اللحية ماذا قلنا؟ من يعيد عليه هذا الكلام نعم يا أخي في من الوجه ولذلك تخلل وإذا كانت اللحية كثة لا تخلل لأن الذي يغسل منها ما كان شنو مواجها وما كان امتدادا للوجه ملتصقا به يعتبر شنو الذي يعتبر من الوجه هو الظاهر لأنك إذا خللت اللحية الكثة كأنك أنت أن تقتل من الداخل أيضا. هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟ يا لطف، هذا كلام مهم بالنسبة لك. ولذلك أرجو أن, أن أن أن تركز معي ما ما معنى هذا الكلام الذي قلناه كذا أعيد علينا هذا الكلام. تتفرج بين اللحية الكثة واللحية الخفيفة. الخفيفة. اللحية الخفيفة تقول أنها يعني تخلل. تخلل. أيوة. أما الكثة فلا تخلل. فلا تخلل. أن الذي يواجه الذي يقع في موقع مواجهة. هو ظاهر اللحية فقط وليس ظاهر اللحية فأنت إذا غسلت وجهك من هنا لا لن تخلل وكذلك إذا غسلت وجهك من هنا في اللحية أيضاً لم تخلل فإذا يتناولها معنى الغسل شنو ال... الظاهر واضح والذين يقولون بتخليل اللحية الكتب والله يا أخي هو قول عند بعض الفقهاء ولعلهم ولعله قول عند الشافعيه لكن القول الصواب أنه لا يحتاج إليها وهذا ترجيح شيخ الإسلام الثيمية وترجيح شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين ورحم الله الجميع طيب هنا فائدة مهمة أيضا جميع أدوات العطف المستعملة أو معظم أدوات العطف المستعملة ثم قال فغسلتهم بالماء فطماط ما ضديه ثم أخذ غرفة بالماء فجعل عليها هكذا فوكي ثم أخذ غرفة فغسل بها يد اليوم ثم اليسرى ثم مسحت برأسه وهذا ليفيده الترتيب مع شنو مع التراخي والتراخي دلالة على أن الترتيب مهم لكن أود أن أقول شيء من لم يرتب في وضوئه يصح وضوهو أو لا يصح الترتيب فرد نعم عند الإيمان نحمد لا يصح وعند بعض المالكية أيضا لا يصح لكن الصواب أنه يصح لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد أيضا في سنة إبي في حديث الصحة والألباني أنه توضأ ولم يرتب هذه المسألة نكملها لأن شيخنا قد أتى وقد قدم ولا نطيل ولا نأخذ من وقته بارك الله فيكم وموعدنا غدا في نفس المواعيد أرجو أن لا تتأخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته